بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبع هدى أما بعد فهذا مجلس مع شيخنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد هو كان هذا المجلس في صباح الخميس الثالث عشر من ذي القعدة للعام 131 بعد ال400 من الهجرة قد وصلنا إلى باب احنا من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللاتة والعزة الآيات وعن أبي وعن... بسم الله. نعم. نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوه والمعنى أنه قد أشرت بهذا الصنيع إذ البرتة لا تطلب إلا حيث أمر الله ورسوله من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من الطعام فليلعق يده فإنه لا يدري البركة في أول طعامه أو آخره ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إنه أتا للليلة آت فقال صل في هذا الواد المبارك يعني واد العقيق والتضرعك Huo talo parke. Huo talo parke. Lohu. Hei. Hei. Hei. ألك السلام وعند الحبول وطالب البركة يعني مما لا يكون عنده دليل من كتاب أو سنة له حالا إحداهما أن يعتقد أن ذلكم الحجر أو الشجر أو الأثر هو يعطي البركة بنفسه يملك البركة فيطلبها منه فهذا شرك أكبر فهو شرك في العبوبية من وجه وفي الألوهية من وجه آخر شرك في العبوبية من حيث أنه جعل متفرفا ومالكا يملك البركة غير الله عز وجل وفي العبادة والألوهية من حيث إنه تعلق بعاده وذل له وخفع له واعتقد أنه لضرورا نعم وهو محرم وشرك أصغر إذا اعتقد أن هذا الأثر أو الحجر أو الشجر شدب اعتقد أن البركة أن البركة من الله وأنه الذي يعطيها ويمنعها لكن جعل هذا الحجر أو الشجر أو الأثر شدب لهذه البركة فيطلبها من أجل ذلك تعاد الشلك الأصغر، وسيأتينا فيما بعد ضابط الشلك الأصغر والأكبر. صار المصلف رحمه الله في في صدر هذه الترجمة آيات النجم، و وبدأها بقوته أطرأي تبلاة والحطة. وتماغ الآوات ومنات الثالثة الثالثة ألكم الذكر وله الأنثى إلى آخر الحر. والشاهد منها أن المشركين متعلقون بعاده الأقنام السلاة ويعتقدون فيها أنها تنفع ويذلون لها ويخبعون لها ومن ذلك مصنع اعتقادهم بالبركة فيها نعم وعن نعم. وعن أبي واقد من ليسي قال فرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن خدثاء وعهد بكفر وللمشركين صدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فمررنا بصدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى يجعل لنا الهه كما لهم الهه قال إنكم قوم تجهلون لتركبون سننا سننا سننا اي سننا لا لتركبون سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه لا انت ها تجهلوا من فوائد إذن الفائدة الاولى ان هؤلاء العلم الذي تحدث عنه أبو رايد اللذي رضي الله عنه هم حد عن مسلمة الفتح، هم مسلم الفتح، ولهذا قال ونحن حدثاء وأهدين بكفّة. وهذا يفيد أن السابقين من الأو السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك ولم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مع طلبه المسلمات الفائدة الثالثة أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما طولت أولئكم الصحابة رضي الله عنه هي عينها شبيهة شبيهة قول أصحاب موسى لا تغير أن لهم فالمقالتان مختلفتان لفظة متفقتان معنى فمن حيث له أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم مسلمة الفتح قالوا يا رسول الله نادوه باسم الرسالة واصحاب موسى صلى الله عليه وسلم اسرائيل قالوا يا موسى لم نردوه بسبب المسالة ثانيا اصحاب موسى قالوا اجعل لنا الها اما لها الالها ومسلمة الفتح رضي الله عنهم قالوا اجعل لنا ذات الاغصان يعني سدره أو شجره نعلق بها أسلحتنا من اجل البركة ومع هذا شبع النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم المقولتين في بعضهما قط ثم عظم بقولة أصحابه زجراً واشتنكارا الله أكبر إنها السنن قلتم إلى آخذها ثم ختم الزجر بقوله لتركبن سنن من كان قبلكم يعني من الكفار والسؤال من هؤلاء أصحاب السنن أو السنن جاء في حديث صحيح قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى هل كفن وفي حديث اخر قالوا يا رسول الله فارس والروم قالوا قال صلى الله عليه وسلم القوم فبان بهذا ان المسلمين ننهيون ونسجورون عن التشبه بمثلة القفار ولهذا قال المصنف رحمه الله وهو يذكر فوائد هذا الزب ان كل ما دم عليه أهل الله اهل الكتاب فهو دم لنا ان نحن سلكنا فريقهم او كما قال رحمه الله ومن فوائدها ان الان ان من اظهر خلاف السنة يشجر ويعنف عليه وان كان جاهلا حتى حتى يقتلع ذلك من قلبه ومن ثوائد هذه القصة ان المرأة قد يقع في الذنب شركا او غيره من حيث لا يشعر نعم نعم هذا نعم نقرأ الباب الذي بعده ما خلص اقول أيضا قيّة فائدة نعم وهي ان قول بعض الناس فهم التوحيد هذا جهل يقول فهم التوحيد ولا داعية لتكراره هذا من الجهل الذي صلى الله عليه وسلم مربعة في الله حتى توفى مدة ثلاث وعشرون ثلاث وعشرون سنة ويبين ويقرر التوحيد ويبينه ليحذر من الشيء وسعر المعرض وكذلك الصحابة وإمة الهدى من بعدهم لا جفتأون ولا ينفقون عن بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك وكذلك من شعر المعاصي ومنها البدع والمهدفة نعم أحسن الله عليكم قال المصنف نعم. رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ونعم، وقوله فصلي لربك وانخر. أحسن أحسن بك إلى هنا. نعم. داب ما جاء في الذبح لغير ذبح. يعني من آية الكتاب ونصوص السنة ما لدل على أنه حرك. والذبح لغير الله كالذبح للحجر او الشجر او الجن او غيرهم ولها هاهنا مقدمة هي مدخل لفهم بفهم نصوص الكتاب ان شاء الله تعالى لفهم نصوص الباب اولا ينقسم الذبح من حيث هو إلى قسمين، وهما ذبح عادة وذبح عبادة فذبح العادة في الأصل ليس فيه أجر ولا وزر لذاته وإنما يترتب الأجر والوزر على المية فإذا دخلت همية طيبة نال صاحبه الأجر وإن دخلت همية سيئة نال الوجر، ومن أمثلة ذلك من جلب على أهله تبيحة ماذا يريد إن وإن أراد مجرد الأكل من اللحم وتلبى به فهذا أمر مضح ليس له على هذه اللبيحة لا أجر وليس عليه وسر لذات الأمر فإنه إعصاف أولاده والتوشتع عليهم وتقويتهم على فاءة الله فعافه في هذا مأجور وإنه الفخر والخيلة والشهرة او كسر نفوش الاخرة فهو على هذا مأزور فبال لكم ما قدمناه من ان ترتب الاجح والوزر على المية واما ذبح العبادة وهو ما يقصد به التقرب فثلاثة أقسام: شرعي وشركي وبدعي. الشرعي ما كان مأمورا به في الكتاب او السنة أو الهدى والوُبِحية والصدق ويكرامه ما يفعله ذلك. هذا شرعي. على تفصيل في شق في حقيه. فبعضه واجب وبعضه سنة الشرك هو ما يقصد به من الذبائش التقرب الى مخلوق والتعبد به لذلك بالمخدوق فالذبح للجن او الذبح من اجل دفع الحسن او العين فهذا صرف حق الله مفيدة. فهو شلكي الثالث البذعي وهو من يعمد في ذبح حليل في ذبح ذبح ذبيحة مباحة عند قبر رجل صالح اعتقادا منه ان ذبح ارحيته او صدقته عند ذلكم القبر لها مزيد طغيلة فهذا بدعي ولا يكون شركيا لأنه من وجه كفد الله فعطوه من هذا الوجه شرعي عوشنه وإنما كان بدعيا لكونه اعتقد أن ذبيحته عند هذا القفو أو ذلك الشجر فيها أو لها مزيد فضيلة وأجر فإذا تقرر هذا فإلى استعراض يصوص الباب الآية الأولى آية الأنعام يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأبنا إخلاصه لله فيها في ما تضمنته من أمور قل ابن صلاتي أمور فر صلاتي فرضا أو لفلا قل إبنة صلاتي ونسكي هذا هو الشاهد والمراد بالنسك هنا. الذبح وإن صلاتي ونسكي ولا حيايا أي ما أصنعه في حياتي مما أمرني الله بفعله أو نهاني عنه ومامتي يعني ما يجريه الله علي في آخرتي لله رب العالم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم الآية الثانية آية الكوتى فصلي لربك وانحر أي اقصد ربك بالصلاة وبالتبح واقصده وأخلص ذلك كله لا. نعم عن أحاديث نعم عن علي رضي الله حموس واضح يا عبا عبد الأعلى ما شاء الله نعم ان شاء الله لكن انا عندي صلع سعبني وقت والعلى بسبب المكبر بس عندنا نحاول ان نبعد المكبر قليلا ما شاء الله والله قدر الامتال شطوه طيب الله يبارك فيكم نعم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات. لا إشخ الشخ خالد. أجب منك. أجب أنت طيب. علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من غير منار الارض رواه مسلم. هذا الحديث يتضمن فوائد عدة. الفائدة الأولى أن هذه الأربع كبائر ولهذا لعن فاعلها الفائدة الثانية أين أعظمها الذكش جريلة ولهذا بدأ به وهو الشاهد من الحديث للترجمة ثالثا يفيد الحديث لعن أهل الكبائر على سبيل العروب أما المعين فلا يرعن لكن لن على الشر والكفر فإنه يلعن ولا كرامة عليه سواء كان كفره أصليا أو كان رده يعني أصلا ثم مرتد ومن ثوائدي هذا الحديث أن علي رضي الله عنه سمى هذه الأربع كلمات. وهي اربع جمل فالكلام مطرح على ما ترتب من كلمتين فاكثر وهذا بحثه في العربية وفي علم النحو الخاصة ومن ثوائدي هذا الحديث ان ان عظم القويدي هذا الحديث عظم حق الوالدين فقد جاء فيما لا يحصى من الكتاب والسنة اتباع الامر ببرجهما بعد عبادة الله عز وجل كما جاء التحذير من عطاقهما ذلك بعد بعد شرك بالله فهنا قال لعن الله من لعن والديه فهي الكبيرة الثانية وكيف يكون لعن الوالدين لعن الوالدين على درجتين إحداهما مباشرة وهو أن يوجه الولد إلى والده أو والدته اللعن مباشرة سواء كان مشافه او بواسطة وهذا قليل في اهل العقوق يتحرجون من لعن الوالدين الدرجة الدرجة الثالية لعنهما بواسطة كأن يلعن ابا انسان فيلعن ذلك ابا اللاعن قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال يسب أباه فيسب أباه, أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني كل منهما كل من المتسبين يبادل الآخر السب ويسب والديه لأنه لو سب والديه فذاك قاد له سب والديه ولهذا يقول اهل العلم هل يجوز رد السب بالسب فمثلا اذا قال لك انسان يا خنزير فلك لم تقول الخنزير هو انت قال لك يا حمار يا ثن تقول هو انت لكن إذا قال واذا قال لك يا ملعون تقول ملعون انت ان شاء الله ولنا لكن إذا لعن أباك أو لعن أمك فلا تتبادل ذلك لا لا تقول الملعون أبوك أو الملعون أمك لا لأن أمه وأباه لا شأن لهما في ذلك أو ما بئيان الكبير تستعرض تغيير منار الأرض يعني العلامات والحدود التي تعلت معالم للأملاك نعم، فإن تغييرها بتقديم أو تأ أو تأخير يجعل خلفا ولبسا على الناس فيدخل في المال ما هو ما هو، فيدخل في المال ما ليس منه، والرابع من أعوامه، أذان الله من آوى أعوامه، يعني شخص عن شخص أحدث في في البلد أو في القطب. أمرا لم يكن معروفا عند أهل ذلك القفر كمصانع مثلا خمر أو بدع أو أي أمر فيه ضرر على دين الناس أو دنياه فمن تشطر عليه وذب عنه فهو مؤوي للمحدثات نعم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 قال ليس عندي شيء أقربه ليس عندي شيء أقربه قالوا له قرب ولو ذبابة <تصفيق> فقرب ذبابة فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا الآخر قرب فقال ما كنت لأقرب ما كنت لأقرب لأحد شيء أن دور الله عز وجل <تصفيق> فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه احمد هذا الحديث صح عن سلمان رضي الله عنه وله عند المحققين من اهل الحديث حكم الرسل لانه ليس فيه مجال للاجتهاد وفي الحديث فوائد احداها تحريم الذبح لغير الله وان كانت الذبيحة حقيقاً بل تحريم القربة لغير الله وان كان المتقرب به حقيقة تابها لا يتوشى فمن تقرب بتوعد أو تقرب بذبح بعيد كل منهم مشرك اذا كانت القربة لغير الله الصائدة الثانية ان العقيدة او ان عقيدة التوحيد اذا تمكنت تشاشته من القلب وخالفته وخالطت فان صاحبها تهون عليه نفسه من أجل هذه الأقيدة وإضاح ذلك النظر في المسلم الذي طلب منه أن يقرب وأبى قال ما كنت مقرب لغير الله فضربوا عنقه، فمات فدخل الجنة مع انه لو اخذ بالرخصة وقرب مع ما طلب منه وقلبه مطمئن بالايمان تخلصا من شرهم ما ظره ذات لان المؤاخدة تكون بموافقة القلب بالجوارح قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان فمن فعل المعصية مكرحا لا يقدر على التخلص وليس أمامه إلا أن يفعل أو يقتل فضعفا وفعل المعصية وقلبه مبغب هذا العمل مطمئن بالإيمان لا شيء عالي بينما الآخر قبل أن يقرب ذبابنا فخلوا الشبيلة لأنه لبى لهم طلبهم لكنه ما تتدخل لماذا لأنه قاد بقلبه إن قاد بقلبه لهم ويأخذ بأنه مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل فمات فدخل النار لأن الكافر من أهل النار سواء آه فعل ذلك أو لم يفعله هو من أهل ويأخذ من حديث أي فائدة وهي أن الأعمال بالخواتي نعم وبهذا القدر نكتبه شيخ خالد إن شاء الله الخميس القادم بحول الله جهالة استودعكم الله لا أسأل احبابها بارك الله فيكم وفرزوها ثم يقول لها شاء الله في خاتمة في هذه الحلقات من هذا الشعر طيب نستعرضها في إن شاء الله ونجيب عليها بما ينصر الله عز وجل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله عليكم شكرا وشكرا وشكرا Okay. <laughs>